بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم, الرحيم ان الحقوق اصبح جرعاً ومن هاجا للامة الاسلامية الا من رحم ربي المصيبة من وجهة نظري ان الحقوق عرف طريقه بكثرة الى الذين يدعون انهم ملتزمون الى اصحاب اللحى الطويلة الى اصحاب يظل فيهم وفيهن انهم وانهن الملتزمون والملتزمان. ما قنى بيت من العقوق الا من رحم ربه. متزوج وله ولده. يمكس ع امه في حجر. زوجته. زيمة الشجار مع رجعة مرة اخبرته زوجته الخبر وحنقته على امه. فذهب يتلمت الشجار مع امه. قال قمي تخيني للمال. قالت اني مسعبة مر زوجته. فقام ضربا على امه. وهو يضربها حتى الباجور فوق رأسها ونزل الزجاج فاحرق امه. وما جدي الغام محترق. الى المستجفى قبل ان تلفظ الفاتها الاغيرة قالت ولدي لم يفعل شيء ولدي لم يفعل شيء. احرطها النعيم وما كانت عبا وما كانت شكال جهود. الذي نره وهذا الذي نسمعه وهذا الذي نقرأه في الجرائد والمجلات <تصفيق> لا نتقيل ان كتاب الجرائد والمجلات يبالغون. إذا فينا في المساجد وفي الجامعات <تصفيق> نسأل ممن <تصفيق> يصلون. نسأل ممن منه ملزمنا ان رجل سب اباه ثم ضرب اباه واظ ما تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفه انه من اكبر الكبائر وتسب في الله وليس اللعن المباشر للوالدين ان لا قصرنا جميعا في حق اطرب الناس اليه وفي حق من حقهم هو سبحانه فضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وفي الوالدين مخانا الوالدين هم الذين على الاعراف يتنعبان قال نجال خرجوا للشهاد دون اذن ابوين تماتوا شهداء منعتهم الشهادة من دخول النار ومنعهم العقوق من دخول الجن مجرد الخروض للشهاد بدون اذن الابوين هو عبد ما زعباد ايه عقوق وجعله ماجعا من دخول الجن, الجن, الجن, الجن بر <تصفيق> الوالدين مش مطالب ما تاذيش ابوك ومش لا توسق الى ابيك وامك ترك الاساءه امر مفروض علينا امر جبري ان يكون باب هن الوالدين <تصفيق> ان تعلمون ان الابوين باب من ابواب الجنه ان تعلمون ان العقوق يغلق هذا الباب وقابل الوالده برها فان الله يجزيك بالقليل كثيرا وإن احسنت حقه وان فَأَبْصِرْ نَهَمَ سِيفِ وَادِكِ قُمْ آنِي لِلَّهِ لِلنِّدَاءِ خَلْقًا وَمَآبًا فِي جَنَّتِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا وصراجا منيرا يصر شركة شور الامتاج الإسلامي تقدم لكم مادة بعنوان العصور لفضيلة الشيخ محمود شعبان والآن مع مادة هذا الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونتعينه ونتهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مظل له ومن يضري فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربه وسلامه عليه أما بعد فقد كانت النية أن نكمل حديثنا في سلسلتنا بعنوان التربية أول طريق الإصلاح نحن أخذنا ما يزيد على 150 محاضرة في تربية الأولاد في الإسلام نريد من خلالها أن نصل ونأمل أن نصل إلى مجتمع مسلم يحيى بالإسلام وبيلنا في أكثر من لقاء أن الإصلاح لا بد أن يكون من الأداء من الهذوب من التربية ومن الجزور ولن يسلم لك مجتمع مسلم إسلاما كاملا ولم تحيى عياة إسلامية كاملة إلا بتنشئة أبنائك على الإسلام لكن للأمانة في الأيام القليلة الماضية حدث ما جعلني أحول رحلي حدث ما جعلني أوقن أن بناءنا الداخلية هش الذي نبني على أساسه ونتحدث من أجله هش أسرنا غالبها مبني على أسس هشة لأن البناء ما روعي فيه مدهج الله منذ البداية منذ أيام القناء الحدث أمران غريبان الأمر الأول أخ يتصل بي يتألني عن حكم شرعي يقول شاب حدث خلاف بينه أو بين زوجه وبين أبيه فشتم أبوه زوجته فرحل لمعاتبة والده فشتمه أبوه فشتم أباه سفه أبوه فسف أباه ضربه أبوه على وجهه فضرب أباه على وجهه أخذ الأب قرارا بحرمان ولده من الميراد وهذا هو السؤال الأمر الثاني والسؤال الثاني يوم الجمعة قبل الماضي يتصل بي أحد طلبة العلم يقول وجدت امرأة مسنة في الشارع لا مأوى لها فأحضرتها لبيتي قلت ألا أهل لك قالت لي بنينا وبنات وأعطتني التلفونات فإذا بهم واحدا تلو الآخر وواحدة تلو الأخرى يتنصلون ويتنصلن من أمهن يتألني أمامي أن أضعها في دار مسنين فهل هناك علي إثم إن وضعتها في دار مسنين الأمر ليست مسنة جدا وليست كبيرة جدا لدرجة أن رعايتها تكون من الصعوبة في هي تبلغ من العمر 56 عام يسألني إن لم أجد أمامي إلا دار المسنين أعلي إثم قمت عليك لزاما أن تخبر أبناءها فردا فردا وأهلها ودويها فردا فردا فإن لم تجد أمامك إلا دار المسلمين ففعل هذا الذي حدث جعلني أراجع حسابات وجعلني أتخيل أن العقوق أصبح شرعة ومنهادة للمسلمين إلا من رحم ربك لأن هذين الاتصالين اللبى عليه المواجه ولد صفع أباه على وجهه وأبناء رموا أمه في الشارع هذا يحدث في التوقيت وفي الزمن الذي نتحدث فيه عن الرغبة في الوصول إلى مجتمع إسلامي متكامل هذا الذي سئلت فيه وقصدته عليكم وليد بيئة هشة ووليد أسرة لم تبنى ولا نذلة فيها على كتاب الله وعلى سنة رسوله صاصل فإن استرجعت واسترجعت ذكرياتي معك إن الذكريات ذكريات سويا وراجعت كل أمثلة العقوق الذي أتت أمامك وراجعت كل أمثلة العقوق الذي أتت أمامي وهي من الكثرة بمكان ستكر كما أقررت أنا أن العقوق أصبح شرعة ومنهاجا للأمة الإسلامية إلا من رحم ربه المصيبة من وجه النظري أن العقوق عرف طريقه بكثرة إلى الذين يدعون أنهم ملتزمون إلى أصحاب اللحاء الطويلة إلى أصحاب الجلباب أو القميط القصير إلى ذوات النقام إلى من يظن فيهم وفيهما أنهم وأنهن الملتزمون والملتزمات ما خل بيت من العقوق إلا من رحم ربي وللعقوق له صور شكا الناس أصبحت تتبنن في عقوق الوالدين وتأتيك الأخبار من كل مكان عن عقوق ما كان يخطر لي ولا لك ولا لي المصطفى صلى الله عليه وسلم على باته وصلت الأمة في ظلوف الحقوق إلى أمور ما كان يتخيلها قلب ولا عقل مسلم بل وما كان يتخيلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة من بعده رذوان الله عليه مجمعين دليل على ما أقول حديث في الصحيحين وليس بعد الصحيحين عديد يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر كبائر أن يلعن الرجل والديه قيل وكيف يلعل الرجل والديه يا رسول الله الصحابة لا يتخيلون أن يوجد مظلم يدعي الإسلام يسب أبويه ويلعن أبويه لعنة مباشرة ما كانوا يتخيلون ذلك وما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في حدود ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدعي وكيف كيف يلعن الرجل والديه كيف يوجد مظلم يفعل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يسب الرجل أبا الرجلي فيسب أباه ويسب أمة لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم إجابة تضل على أنه هناك مسلما سيلعن والديه لعنة مباشر إنما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى التذبب في الأعب الصحبة يسألون إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والدين يسب الرجل والدين ما تخيلوا أن يحدث هذا وما اجاب النبي صدلب بهذا وما اخبر النبي صدلب ان هذا سيحدث انما كانت اجابة لنبي صدلب تتحدث عن التتكب في الله وجعل النبيب ظهل تسوف في اللعن كأنه نعف بل هو نعف. لان النبيب ظهل يقدم لحديثه بإن المؤكدة ثم يخبر انه ليس من الكبائر ولا كبيرة من اكبر الكبائر انما يقول ان من اكبر الكبائر. هو ليس كبير كاي كبيرة. انما هو من اكبر الكبائر ويؤكد على ذلك صلى الله عليه وان يلعن الرجل والدين. ان يتسبب الرجل في لعن والدين حينما تقول لرجل كذا وتعلم أنه سيتبك بأبيك يا من أمك كذا وتعلم أنه سيسبك بأمك أنت أتيت عملا من أكبر الكبائن لأنك تسببت في لعل أبويك هذا الذي يذكره النبي صلى الله ما بالك وقد وجد من يلعل أبويه لعنا مباشرة تسب الرجل ولده تسبل ولد أباه ضرب الرجل ولده فضرب الولد أباه هذا الذي نرىه وهذا الذي نسمعه وهذا الذي نعقله وهذا الذي نقرأه في الجرائد والمجلات كنا نتخيل أن كتاب الجرائد والمجلات يبلغون إذا بنا في المساجد وفي الجامعات نجأل ممن يصلوا نجأل ممنهم طلبت علم ما حكم رجل تب أباه ثم ضرب أباه المصيبة أن الخصبة الماضية كانت عندهم لما رحلت وجدت رجلا ذلك يجل يسألني يقول أنا صاحب السؤال الذي سألتك عليه الأسبوع الناطر إذن هو زلح وولده كذلك غالبا ما الذي حدث لديئة تظل أنها مسلمة ما الذي حدث حينما يسب ولد أباه ويضرب ولد الأباه وأقصى ما تعدت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووظمه أنه من أكبر كبائر هو التسبب في الله وليس الزعب المباشر ونهيك عن ذلك انظر لطلبة الجامعة ولطلبة الثانو في وسيلة مواصلات تجدهم يمرحون مع بعض ويماجحون بعض بسبب الأبوين هذا يضحك وذاك يقشك ما زين فتين وذاك يفتن يقول له يا ابني كذا يقول له وانت ابن كذا اقول يا ف... اولاد انه يذب اباك وتضحك فقول يا شيخ انه يضحك انه يضحك ده بضحك يذب اباك ويذب أمه وأنت ترد بسبب أبيه وبسبب أمه كما فعل وأنت تمزح وهو يمزح وأنت تضحك وهو يضحك فإن حدثته وقلت إننا من اكبر الجبائر يقول إنني أمزح وهو يمزح النفى制 يقول إن من أكبر الجبائر أن يلعن الرجل والدين أول شيء أكد النفى البسلم من شيء قال النفى 부لق في لم يقول يتسبب في لعن أبويه سماه النبي صلى الله لعنة جعل نبطه reflex التسبب في اللعن جعله لعنا والعناه من اكبر الكبائد فانتقالتك فما حكم الذي يلعن اباه مباشرة ان كان نبطه Kollegen سما التسبب في اللعن سماه لعنا وجعله من اكبر الكبائد واجعل ذلك بمؤكدات اسألوك ان كان التسبب في اللعن كما ذكرت ثم حكم من يلعن ابويه مباشرة كنت في. البيت منذ أمد قليل لذلك الصلح واتصلوا بأن يوم المشكلة قامت وأكل شفت أبيه وعدت, وعدت وعدت وعدت وهم يقصون لي القصة يقولون هذا الرجل وهذه المرأة ما رب الأبي كيف؟ قالوا لهم ولد يدعى محمد رؤية يحمل الجاد إلى أين يا محمد؟ قال راحل لأحرق أبوي أنا رايحة ولعقب يومي يعني فجور ليس هذا عقوقا هذا أمر تغطى صاحبه العقوق بضرده إلى أين يا من اسمك على اسم رسول الله يقول المدعو كذبا محمد راحل لحرق أبوي راحبني أبني راح هذه الأمثلة الكثيرة أشدعتني وجعلتني أراجع نفسي وأراجع من هذه ذروتي ما الذي نقوله وما الذي يعلمه للناس وما الذي يفعلهم الناس وما الذي ينتبع به الناس لا قصرنا جميعا في حق أقرب الناس إليه وفي حق من حقه أوجب الحقوق علينا وفي حق من جعل الله حقهما رذبا وداليا ودابعا لحقه هو سبحانه في أكثر من آله اسمع إلى قول الله عز وجل وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين احتانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احتان قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين احتان ثلاث آيات وغيرهن كثيران تجعل حق الأبوين تابعا لحق الله عز وجل ورفا لحق الله عز وجل فإن تعالت أهل العلم لمن قالوا لأن من ضيع حق الأبوين كان لحق غيرهما أضيع ولأن الأبوين أعظم الناس حقا عليك فإن ضيعت حقهما يوشك أن تضيع حق الله عز وجل والعجيب في بلاغة الآيات الثلاثة أن القرآن يتحدث عن النهي عن الشرك والمتوقع بلاغة للمزايرة للنمط البلاغي في الآيات أن ينهى القرآن عن العقوبة وقد ربك ألا تعبدوا إليه ناهيوا عن عبادة غير الله وعبودوا الله ولا تشركوا به شيئا ناهيوا عن الشرك بالله قل تعالوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا تتوقع أن ينهي القرآن عن العقوب كما قال ولا تشركوا به شيئا يقول ولا تعبوا آبائكم ولا تسيءوا إلى آبائكم لكن القرآن يخالف النهي إلى الأمر إشارة إلى أنه ليس مطلوبا منك أن تكفى عني إساءة فقط لا مش بطالة بالنسة ما تقذيش أبوك وم مش بطالة بالنسة ما تعقش أبوك وم مش بطالة بالنسة لأدوث إلى أبيك وأم تفاق دا ترك الإساءة أمر مفروض منه أمر فقري يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنا أنبئكم بأكبر الكائر فقال صلى الله عليه وسلم أشيركم بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلت ثم قال ألا وقول الزور وشهادة الزور والعمل به وما زال يكررها حتى كل ما ليته سكت بالله ثم عقوق الوالدين ثم شهادة الزور يقول الإمام ابن بطال في هذا الحديث وكرر النبي صلى الله عليه وزلم شهادة الزور لأنه يجر إليها أمور كثيرة مما يظل أنه إحسان للناس ومجاملة للناس أما الشرك بالله فينبو عنه المسلم وأما العقوق فينبو عنه الطبع المسلم يعني المسلم بطبعه ينفر من العقوق لأن عمر الشركي وعمر عقوق الوالدين مركوز في الطباع ترك والنفور من ما كرره البيطة السلم إنما كرر قول الزور وشهادة الزور ابن بطال يقول ولأن عقوق الوالدين ينبو عنه طبع المس المعنى أن من أداه والتتابه والتتأله ليس طبعه طبع مرء مسلم المعنى ليس إلا هذا لا يحتمل كلام ابن بطال إلا هذا النبي تعصيل في هذا الحديث والقرآن في آيات ثلاث يجعل حق الأبوين رفا لحق الله ثم بعدما نهى عن الشرك لا ينهى عن العقوق إنما يأمر بالبير ويقول وقضى ربك أنك عبدوا إلا يأوى وَبِالْوَالِدَيْنِ أَشْتَان وقدم الوالدين ولم يطل وأحسنوا إلى الوالدين قدمهما إشارة إلى أنهما أتاة الإحسان في الوجود وأتاة البر في الوجود وأتاة صلة الرحم الوجود وفي هذا يقول ابن بطول أيضا اعلم أنهما وجب حق أعمامك عليك إلا لأنهم إخوة أبيك وما وجب حق عماتك عليك إلا لأنهن أطوات أبيك وما وجب حق أخوالك عليك إلا لأنهم إخوة أمك وما وجب حق قالاتك عليك إلا لأنهن أخوات أمك بل وما وجب حق إخوتك عليك إلا لأنهم ابناء وبنات أبيك وأمك يبقى الرابطة العليا للأسرة المسلمة هي أبو الأم عمت وعمتك خذوا حق البذر من إنهم أخوتهوك خالك وخالتك خدوا حق البر عليك لان هم اخوات ابوك وام اخوات حق البر عليك لان هم اولاد فقال ربنا وابل والدينا احسانا ولم يقل احسنه إلى الوالدين قدمهما لانهما اتاك الاحسان في الوجود الوالدان اتاك الاحسان في الوجود العجيب انني لما قرات في هذا الامر وراجعت علمت أنني وأن أغلب الأمة على عقوق إلا من رحم ربكم واستمع معي وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان إما يبلغنا عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريم وقفت عند قول عز وجل إما عندك اولا ذكر القرآن الكبرة لأن الكبرة ضعف والضعف يجري بالتقصيد أبوك في صحيته في الأربعينات في الخمسينات لو عملت حاجة هيدربك إنما حينما يكون في السبعينات والثمانينات لن تحسن إليه إلا إن كنت ربيت على الإسلام لن تمتنع من الإساءة ولن تهابه إلا إن كنت مسليما كما يمتع وهو شباب تعمل له ساب إنما لما يعجز ما يعمل لهش ساب غير المس إما يبلغن عندك لماذا قال القرآن عندك ضغل أن يقول عندك ظرف زمان قلت لم يقل بهذا عقل ولا جاهل لا عالم ولا جاهل قال إن عند في اللغة العربية تستعمل ظرف زمان عند ظرف مكان وهي في كل شيء بحسبه عند ظرف مكان أسأل لو قال القرآن إما يبلغن الكبر أحدهما أو كلابا يستقيم المعنى ولا من وجه الضوء يستقيم إنما سؤال لماذا قال القرآن إما يبلغن عندك هل المعنى أن الأصل في الأبوين حينما يكبر أن يكون في كانتك وتحت رفرك وتحت رعايتك إن احتاج إلى طعام وإن احتاج إلى دواء وإن احتاج إلى دواء وإن احتاج إلى دواء وإن احتاج أعضيتهما لا المعنى تذك إما يبلغن عندك في كلبك تحت بطريك تحت لعايتك أمام ناظريك وأول باب من أبواب العقوب بعدك عن أبوايك وألا أسائلك يا بينك وبين أبيك السفر ما برك لا رجع نفسك معي ما برك لا أبوك في ريزمان أو في طعيزمان وكذا أمك حدثني عن برهك زيارة في الشهر تمكس عندهما ساعة تحمل بعض الفاكهة إليهما إن مجضا أين برك إن احتاج أين برك ترحل حالة مرضيهما زائرا كذا زيارة في الشهر إن كنت على بر كل صبعين إن كنت شيخ كل أسبوع ليهم يوم نص مرطان ونص صلام على الأهل والأحباب خرص لهم ساعات ما الذي تفعله في هذه الساعات أين البر أين البر ونحف في هذه البيئات كل من أراد الزواج اشترطنا عليه شقة منقصة فإن كان جاء يريد رعاية أبوين ويمكز معهما به جقتهما او يحدي به ما معينة شفته كان دوجا مرفوضا لمناس اجمعين انا عاوز جاء البنت انا بنتي زوجة ليك مش خدمة لابوك وم قل لي كم اسرة يتقدم الينا شاب يريد استضحاب ابوي او المكسى مع ابوي ستقبل ذي جفر كان. وجم اسرة مسلمة تدعي الاسلام ترفض شابا يريد رعاية أبوي وكم من أخت منتظمة تتضي وتسأل ايتني بالدليل على وجوب خدمتي لأبوي حدث هذا في مسجدكم هذا لما تحدثنا عن حق الأبوين قبلا ولما تحدثنا عن الأسرة كيف تجمو إسلامي ألف للتصالات من الأخوات لما تحدثت وقلت يا أختات تعاملي مع أم ذوديك كما تتعاملين مع أمك عشرات ومئات الأخوات يتصلني يا فطيلة الدكتور يا فطيلة الشيح دليل. دليل على إن أنا أخدم أبو أمي. ليس فرضا عليه خدمة أبيه وأمه عليدي هو طب يا أختاه هو يخرج إلى العمل يقعد هو يخدم أبو أمه تطعي تشتغل وتغريب عليه وعلى أبوه وعلى أمه طيب هو مضطر للخروج للعمل وأبوائه مريضان وقال لك ليكن منك رعاية لأبوية غيبتي أمرك بذلك وطلب منك ذلك أليست عليك طاعة له قالت في المعروض قلت بر أبويه منكر خدمة أبويه أصبحت منكرا طاعته مجد قال لي خذ بلك من أبويا ومي خرج للعمل نعمل إيه اللذين أنجبا وربيا وعلما وزوجا وأنجبا لدي بعلا هو المسؤول عنك الآن وجعله الله زبما في إعفاف هم الأساب يودين فيه نرميهم نضربهم بالنار دي خير الحكومة نحطوهم مضم الأرض وأن لبارك الله في دور المسلمين هو ده الحال هو ده الحال هو ده دا الحال دور المسلمين عشان الناس اللي كبروا وخلفوا وعلموا وجوزوا وربوا ووردوا مدة صلاحيتهم انتهت يسيبوا غيرهم بقى يعيش زي الجماعة بتوع الوظائف يقولك الجماعة العواجد هولي رياحوا بقى ونشوف الشباب كده عشان تريير الزمان بنسأل سؤال ما الذي تتمنيه يا اختها حينما تكبرين ايه اللي تتمنين لما تكبرين ففي الدليل في دليل يوم دليل يا اختي لا يصحات لو انا جارا لكي عجب مش متجوز و ابو ابو وخبط على جوزك قبل ما ينزل على الشغل وهما نازلين تو على الشغل وقال له والله انا ولدي وليدي مرضه يعني لو سمحت اسلاميا حق الجار يبقى خلي مراتك تطلع عليهم الساعه 10 تديهم العلاج انا كاتب على العلاج والساعه 3 هتقول له تديهم العلاج ولو قدر تاكلهم يبقى جزاهم الله كل خير اسلاميا هتعمل ايه ده اجتماعيه قالت لأ ده وانا تقول الواجد ما حدش يبخر عليك طب و ايه دي جارة دي جارة امه وابوه عمليهم مشيخة لانهم جار وقال لك جوزك وقال بلي هو كمان خد بالك من ابو يا امي تعملي ايه يعني هو خدمة الجارة معروف وخدمة امه وابوه منكر ومتلوف مستحيل مستحيل ان تكون هذه عقول مسلمين ومسلمات ومسلمين ومسلمات مستحيل مستحيل ان تعقلي خدمة الجارة ولا تعقلي خدمة ام وابو زوجك مستحيل ان عمر بن الخصاب وطلحة يتتابقان وعمر اميرا للمؤمنين يتتابقان في خدمة ام من مريضة جزيحة عمياء يقول طلحة رأيت عمر يفد إلى شارعنا ليلا متخفيا فقلت والله لا أتتبعنا عمر ما الذي يأتي به إلى شارعنا قال فتتبعت فدخل بيتا ثم مجر طويلا ثم خرج فدخلت البيت فإذا امرأت الكثيحة عمياء قلت يا أمات ما حال الدائل عليك منذ قليل قالت اي بني رجل يأتيني يدعى هدني بضعامي وغذيل ثيابي وامان قد عني. عمر رب الخطاب وهو امير المؤمنين يرحل الى ام عدود مريضة فيطعمها ويكتوها ويميت الأذى عنه. الفول والفرد تحم مكانش في حم مع الزمان. يرفع ويلقي به في مكان. يقول طلحة قلت ذكيرتك امك فلح عمر تتداعى اورده انت بتنور ورا ظهرك ذكيرتك امك فلح عمر تتداعى اورده هذا معجون وهو خليفه المسلمين وهو امير المؤمنين وانت مع امه وادين اين ايمان اين اسلام اين بر اين حق الجار في الاسلام إن الجارة كان مصرانيا أو يهوديا أو حتى مدوسيا ذك علينا حق أين هذا قبرت والله عن ثلاثة من الشباب الملتزم في ريس في منها أقل أقلهم يحيته أطول من يحيته والزوجات منتقبان والأب والأم مضيعان إلى أن ماتت الأم الراجل يتحكد على امراضه والسيسة بتتعكفت على جلسة ماذا في الام وبقي الابو وحيد يقول حذست اكثر اولاد الفزاما قلت اي بني ما عمل زوجتك شغلت حضانة بثمانين في الشهر بتصريت مية وعشرين جنيف وثلاث الاخت الملتزمة المنتقس قلت يا بني تسوق زوجتك العمل وتجلس في بيتها لأبنائها ولست في حاجة منها إلا فقطتان في اليوم فتروعة لما ما تغدهش ولما تجي تخسلي تبقى تخسلي فحدث الولد زوجته فقالت أنا راحلة للحضانة لتربية أبنائي المسلمين ولا أدد جاني ولا ذاتي ولا أحصل على تقليتي إلا أبنائي شغلت حضانة 80 جنيه وتصرف 120 جنيه تدفع 40 جنيه من الجباء الراجل قال هديها 150 جنيه بس تتعض تأكلني صقتين في اليوم وديخسر لي بدون الملتزم والملتزمة ثلاثة من الأبناء وثلاثة من الأخوات يطلع من درس أبو الحاق لدرس مخنوط عبادة محمد مستان دي كلها طيب عيه المراشد وسيب أبوه في البيت والأخت طالبة العلم في المساجد تترك رجلا مسنا أبا زوجها دون خدمة أي عي من هذا أي عي هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذروة سلام الإسلام الجهاد والحديث رواه الخمسة إلى أبو داود والطبراني بسند ضحيح من حديث معاد ابن جبل ذروة سلام الإسلام الجهاد ذروة سلام الإسلام الجهاد ومع أن الجهاد أعلى شيء في الإسلام يأتي أجل إلى دكس عسيه فيما صحى لنبيض أسلم انت ابتمادة وغيره جئت أبايعك على الجهاد وتركت أبواي يبتيان قال ارجع فأضحفهما كما أبكيتهما وفصعي حيني البخار ومصري جئت أبايعك على الجهاد قال ألك أبواك قال نعم قال ارجع فيهما فتاهظ وفصعي حيني أي نعمل أفضل يا رسول قال الصلاة على وقتها قلت سمعين قال بر الوالدين قلت ذمعي قال الجهاد في سبيل الله قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله رجل يأتي يقول تركت أبواي عبكيال وجئت للجهاد قال ارجعت أضحكهما كما بكيته جهاد ذروة تنامي إذلاك تتركه من أجل أبوايك لو أي أمك قالت لا تخرج لبرت عيد لا تعرض بل من أهل العلم من قال لو بلعتك أمك من صلاة الجماعة لظرف هي محقة فيه تمثال بل الجلوس بجوار الأبوين حالة المرض أفرضوه وأوجبوه من صلاة الجماعة في المسلم ريح لجلوس العلم وريح الأصل لجلوس العلم ورام في الباد أي الكتاب من هذا وأي عقل هذا أن عبد عند قول الله عز وجل وعلى رجال يقول الرجال الذين على الأعراف وهم قوم استود حسناتهم وثيئات لا يعرفون إلى جنة أم إلى نار قال من على الأمان هؤلاء يا ابن عباس قال هم قوم خرجوا للجهاد بدون إذن أبويهم فماتوا شهداء فمنعتهم الشهادة من دخول النار ومنعهم العقوق من دخول الجن مجرد الخروض للجهاد بدون إذن الأبوين سماه عبد الله تعباد عقوق وجعله مالع من دخول الجن من هم الذين على الأعراف يا التعباد قال للجال انخرجوا للجهاد دون إذن أبوين تمادوا الشهداء منعتهم الشهادة من دخول النار ومنعهم العقوق من دخول الجن يمكسون منتظرينه أمر الجبار. يصدر شوف ربنا يقول ليه فيه? جهاد وشهاد عجل العقوب. العقوب الذي هو متمزج في عدم الخروج بازنه. خرجت لإعلاء لا العلاء الى الله. يقول العلماء لما? لما هذا التشديد على البر مع الجهاد الذي هو عق الإجراء وعق الله وعق الأمة بأسرها. لما? المفوض الجهاد وقت قالوا لأن جهادك في سبيل الله يخلفك فيه غيرك المسلمين قدر أما بر أبويك لا يخلفك فيه أحد جارك الله يبر بكم ولا أنت لك بر بكم إنما أنت مجاهدتش أخوك المسلم إيجاه لأن الجهاد ينوب عنك فيه غيرك أما بر أبويك فلا ينوه عنك فيه أحد من أعزب ما قرأت في جريدة في الأخطار. يعني أصبح العقوق فلونا وألوانا كما قلت أصبح شرعا ومنهادا لأم عندكم هنا في المعاد رجل فقد شقة فحل ضيفا على أبيه في شقة أبيه في المعاد في المعاد حل ضيفا على أبيه سارت خلافات بين دوجه وأبيه لما اجى من الخارج قرض اباه من شقه ابي ارضاني زوجتي قلت بالله عليك الله قرضت اباجه من شقه ابي قلت بالله عليك امال لو انا ابقع جنب كنت عايزه كنت عامل ايه يعني لو ابوه هو اللي ضيق عليا كان عمل ايه لما انزل جاي فانا ابي واتات اليه زوجي ارضاني زوجي قرضت اباك من شقة ابي امال لو انت مصطفى بوك كنت عملت ايه ولا ضمطة يأتيك خبر من ضمطة عن شاد متدوج وله ولدان يمكس مع امه في حجر زوجته زائمة الشجار مع امه رجع مرة فاخبرته زوجته الخبر وحنقته على امه فذهب يتلمس الشجار مع امه بيتلك امه قال قومي تخيني لي الماء قالت اني متعبة مر ذوجتك. فلا فقام وانهان ضربا على امه. وهو يضربها اتى الباجور فوق رأسها ونزل الجاد فاحرق امه. ومات في الام محترقة. وهي بالطريق الى المستشفى قبل ان تلفظ انفاتها الاغيرة قالت والذي لم يفعل شيء. والذي لم يفعل شيء. أحرقها اللعين وما دالت أمة وما دالت في قلبهم قلت والله لو كانت لي كذرة من آدمية وليست ذرة من إسلام لم تجمدا بعد أن أحرق أمة الأم تقول ولدي لم يفعل شيء إنما تحق لا تظلم ولدي لا تحبط ولدي لا تعاقب ولدي أنا كنت أعبت في البجور فأحرقت لدي ما هذا الذي نرى وما هذا الذي نسمع أكنت تتخيل يا مسلم أن ترى أو تسمع ذلك يوما ما أي بناء بنيت عليه هذه الأسرة أي قرآن سمعوه وأي سلت سمعوه أي بناء بنيت عليه أسرة أول الحقوق المضيعة فيها حق الأبوين المصيبة المصيبة أن العقوق منتشر بنسبة كبيرة للأبوين بين المسلمين واسمع أبو يقول لولدي احلق اللحي أسأل أقول قل لأبيك نعب حاضر إن شاء الله ربنا يخصر ولا تحلق لكن يجب أن يزداد ذرك لأبيك فإن رآها دادت في ذرك سيتمئن إليه ثم إن كان خائفا عليك من الأذى قل له لأبيك أنا أطلقتها لله رب الذي أطلقتها من أجله يعتز عن حماية وحفظي سيقول لك لا. قل له ادع الله لي بالاخلاف. لكن اسادك ان يزاد برك لأبوي. اسمع النقيد. الولد يقول لأبيه ويعلو صوته على ابيه ويعلو صوته على امه. مطرق الفاسق. حلق اللعية فاسق. ونطاعة لمخلوق بمعصية الخالق. والامر بمقالبة امر ردول الله هذا لهذا وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وطعبهما في الدنيا معروف إن شرك الوالدين لم يسقط حقهما عليك في الصحيحين من الحديث يا رسول الله قدمت علي أمي وهي راغبة أمها كانت مشركة مشركة قدمت علي أمي وهي راغبة في نوالي في أعطائي في صلة أفأصلها؟ قال صليها يا أثماء صليها يا أثماء ألا تعلمون أن الأبوين باب من أبواب الجنة؟ ألا تعلمون أن العقوق يغلق هذا الباب إلى الأبد؟ رجل يأتي إلى أبي الزرداء يقول تزوجت امرأة وأمني تأمر لي بطلاقي فمدأ فهو أنا جوزت واحدا أمي بسلط الله أعمل إيه؟ فقال له أبي الزرداء رضي الله عنه وأرضاه لست أنا بالذي يأمرك بطلاقها ولا بالذي يأمرك بالإفقاء عليه. إلا ما أحددك بحديث سمعته من حبيب الله سلام سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد باب من أوسط أبواب الجنة فحافظ على هذا الباب إن شئت أو أطلق أتسمعون ما أقول الوالد أب أو أم باب من أوتقي أوتعي أعدلي أفضلي أبواب الجن فحافظ على هذا الباب إن شئت أو أبواب بابي وصل للجن أو تخش منه خش أو تقفله إلى الأبد برح لست أنا بالذي يأمرك بملاقي ولا بالذي يأمرك بالإبقاء عليه لكني أحدثك حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم سمعت حبيث صلى يقول الوالد باب من أنسط أبواب الجن ف... إلا عاوز يخش بإنه يخش بإيه بالبر بالبر بالضاعف بالمعروف بالإحسان والمصيبة أن درجة الإحسان للأبوي الواجب علينا أغلبنا لا يعلم قصة أبي ترداعي أبن ماجا وغيره وابن حبان بسند حسن إن شاء الله درجة الإحسان الواجب إيه الواجب عليك نحو أبوكم لو علمت الواجب عليك ستعلم أنني وأنت مثلي أغلبنا في عقوب أو شيء قلت إما يبلغن عندك إن أردت فرا لابد أن يكون أبوات في كلفك وإلا حينما يمرض تكون زيء والكيزاء زي. ووالله الذي لا إله إله أعلم رجالا كثيرين بينه وبين أبيه حائف, حائف. وتمر الأيام والليالي ولا يرى له أبوه جسما ولا يتبع له صوت فإن مرض أبوه علم بمرض أبيه بالعواد وزوار أبيه ثم يرحل لزيارته كايدا هناك من يكون أماده باب الجن ويغلقه بيدي أبو كم فإنت صباحا ومساء تقبل يديه الرجلين في مضاحا للتسلم عند ابدماجة وغيره إلزمها فإن الجنة عند قدميها الجنة تحت أقدام الأمهات نعم أن تعثر رأسك بتراب رجل أمك وأبيك بدأ تكون مريدا للجنة لابد أن يكون الأبوان في كنف لتستطيع إيضان البر إليهم وإلا كل ما برك لأب تسافر إليه مرة في الشارع أو كل أسفعين أو كل مسبوع أين هذا البر؟ وقول لي بالله عليك أكاد أجوب يستطيع البعد عنك كذا وأنت صديق يقول لأحدهم أبوضل الشيخ أنا من أول ما تجول سأبويا لأني تعد لوحدك أقول أني استرد عليك تعد لوحدك تعد لوحدك أمراضك لوحدك وأنا كان لك صعبوك هو راحته كذا أقول لك أنت كذب كذب ونصاب لا يوجد أبو في الوجود راحته بعيد عن إذن مستحيف مستحيف وسل نفسك في هذه جزي السن ولكن أبناء صغر تستراح وانت بإيه حيالك مستحيل تذروا الأصف في الحب أن يزيد التعلق به يزيد اللي مرد في شجرة صغيرة كل ما تكفز حبه وبيتعلق قاله يتعلق بهك قال أم الأبوية قال لي يا عبد الشيخ أه لك انت فاين قال لك لبس في الصعبة أبوك قال من أول يوم تجلت وحدك خوفا من العقوب مستظرا للعقوب فإذا رأى برا جلت معك مستحيل أن يوجد أبو سليم العقل تكون راحته بعيدا عن أبناء مستحيل أمال بيقول لي عارفك أبسع ميلاد منتظر منك العقوب إنما لو رأى برا والله ما رحت وأنا أشهد الله عز وجل كان أبي في رجم وكنت أدوره مرة أو مرتين في الأسبوع فأحتست بالعقوب وقلت لزوجة دي ماذا نفت كنت أأخذ الملابس أغسلها واجبها معايا وأروع وودي زوجت بادريت وعطي من الأكل وقلت ووضب بعد ملاكل لكن أحسست أن هذا عقوب كينما أخبرت أن أري في المستشفى ورحالك فوجدت أبناء عمي وعمي رحم الله جميع قلت يا أبتي أنت وضعت قدمي على باب جهنم وأنت إن في لجاجك وعنادك أن تكون وحدك معيدا عن أبنائك الذين كتبت عليهم الموتى وهم أحياء تدخلنا جديا للناس وقبلت قدمي ليأتي معي إلى بيتي في القائمة فلما عدا كان يقول لأهل البنة أنا رايح باتت أسماعي مع الدكتورة الراضين جاي فلما أتى الوالد قلت لزوجتك المتعي قلت هو أبي وأنا ولده فرغ من هذا هو أبي وأنا ولده الجديد علينا أنت إن جلت أبي بيجي. وإن رعى لأبي بيجي انتي لك مشيوك لا فعلي والله الذي لا إله إلا هو لما رأى برا ما رأى وجلت وكلنا نقول لا ألا ترحل البلد ما كان ينزل معزيا فقط معزيا فقط ولعطل الزوج وليت أنا قلت أنت تجلدينك وأنت تنفرينك إذا قعد بيك إذا مش بيك والله الذي لا إله, إله وهو على تراشي نوت كان يدعو لها أكثر مما يدعو لي وكان يذكرها أكثر مما يذكرني لأن القضية في العصل في الأب أن يكون بره العديد والجديد أن يرى الزر من زوجة الاب من زوجة الأب قضية في زوجة الأب إن أرد أبوك معك فضحح للأمور زوجته الاصل الزوجة مش انت والله ان كنت مسليما كما ينبلي واخترت دوجاتا كما ينبلي وعند اختارها من البناية وضعت ابويك في الزهن في الاصل وانت بتطور وتختار وتختار واحدة تنفع تبر ابوك وام اشترط عليها تبر ابويك لو حدث هذا سيكون البر وسيكون باب الجنة مفتوح اما ان لم يحدث فسيغلق الباب الى الامل وهو باب يغلق بوفاتهم ويغلق بعفوقهما فإن مات وقد ضررت ونجتملت فإن مات وقد عقفت أغلق دونك إلى الغد الأرض أن يكون الأبوان في كنفك الأرض أن يكون الأبوان في كنفك فإن أردت برا فهذا أول أمر تحرق عليه تقول يا شيخ الأمر متحيين إن كان في ذهنك تؤصل لكم في البداء حياتك من البداء لا أخذ المعادي لكيب يشترطوا عليه شقة في شبك طاب ولو في بلد خل الملد أفضل ويروح ياخد شقة في التابع وفي التابع وما فيش أبنظر حتى للهدف منع أبويه من الزياب ليه لما في أهل المن يشترطون بعض الشقة عليه الأبوان ليه ليه قادر كمبو. تأكل وتشرب وتعز معاهم وعلى النوم تروح إذا كان هذا في ذهنك من البداية ستؤسس له وتؤسل له لو أنت بتشتري الشقة يبقى في دماغك وإنت بتجوز في دماغك وإنت بتختار في دماغك وإنت بتتشرط في دماغك وانت بتبحث عن موظفات الزجة في دماغك إنما الأصل أنت ما تفكرش في بقوة أمك والأصل أنك لو فكرت فيهما فتجرس في نسك في جناتك في آخرتك في حياتك من العجيب يقول أبو جعبر المنظور ما رأيت أبر بأبيه من الفضل ابن يحيى كده أمثلة لأن الصورة اللي ذكرناها قاسمة شوية أبو جعفر, جعفر المنصود يقول ما رأيت أبر من الفضل ابن الفضل وبو يحيى مسجولين ملعهم السجال الماء المتخذ وكان يحيى لا يتوقف لصلاة الفجر إلا بماء متخذ توقف الفضل ممسكا بإناء فيه ماء رافعا له مدنيا, منه مدنيا له من المصباح الإناء اللي فيه ميا الفضل بن يحيي حصنا بالإيه المصباح آملا أن تدخن حرارة المصباح الماء اللي في الإناء إلى صلاة الفتر من بعد العشق للتن يحملوا إناءا أو كوبا فيه ماء واقف مجد إيده حصت الإناء جنب الإيه فه. جنب المصباح نبسوا وابلوا ان حرارة المصباح تسخن ايه المي حتى اليحيى ابوه يتوطى بايه بباب المصباح هذا نوع بانواع البرد ذكر من منكم فكر فيه من يفكروا فيه وكثير من البيوتات بنيت على طاعة زوجات وعقوق ام وعلى طاعة صديق وعقوق ام واللي رضا صلى الله أن من علامات الساعة أن يبر الرجل صديقه ويعقى أباه أباه طع عمياء لدوجه وعمر في القلب لا ذكر له من أعجب الأسئلة التي تؤيدها من أستاذ جامعة يقول يا فضيلة الشيخ ورد إليه السؤال لا أستطيع أن يجيب عليه استجيره قل يا فضيلة الشيخ قل لو تسبب ولد في وفاة أبيه ايحل للأم الجنعة ولدها من مراس أبيه قلت كاين قال رجلي ربا وعلم وزوج وورث وهو عايش علم وزوج وورث ما انا بيت اعمل للبنت شاء وللولد شائدين وللبنت محية وللولد محيين وجود وخلب وربا وعلم وجود وورث وهو عايش قال الأب للأم حطي العشرة قالت له أنا تعبانة وعند السكر ومش هتعش معك ابنت جاي له ضيوف حماده الحماكة جاي بين خيرات معاهم انزل تعشت سعد مهم شعور نتعش معاك بتقول لي ذلك تعبن من الساعة 8 الساعة 9 الساعة 10 الساعة, 10, الساعة 12 وابن يخش المطبخ لامراضه ويطلع ميدال بلزان خروفه المناد يخش لأموهم عاودين أكل في نهارهم مستميها ايه مستميها لما هو امو يصعوا عشان ايه يأكلوا الساعة 13 قالت له ياما بينا طلعوا قالت يا ابني انزلت الساعة 13 جيت له كدة قلت له يا امو اي حاجة اوه تعد يا ابني الصبح او ده ياما قالت له يا ابني قلبي كان بيتقصدع وعيانك ميدين من الجوب كان اجرم عليك تقول لنا امو اطلعوا عشان اأكل عياني الكلمة دي جالحيت وراح انا هنبرده قالت له ما ينفعشوا لازم يمشي مني البنت من إسكندرية راح عاش في إسكندرية عندنا زي سنة سنتين ما رفعش تماحتي التليفون يسأل على والد وردين بعد سنتين الأب قال لي إنتي قبل ما موضي شو بابنه قالت أنا قلبي غطوان عليه نزل الأب إسكندرية ما يعرفش عن ابنه غير تليفون اتصل بالتليفون قال له يا أبتي فمحصت مطر بتاعت إسكندرية في قهوة سمع مش عارف قهوة ايه قعد عليه على, على جيلك جاله ابنه. عليه جاب له شاي احضره بساعة قال له عاود حاجة يا با الراجل في كلنا بيقول له عد على اهوة غاية ايه مجيلك يعني يجيه ويعمل ايه ياخذ ولا انا ادماج على قد حالي وانا مش فايت انا شوف الراجل في دناغه وقعه بعد اهوة غاية ايه مجيلك اخذك بقى الراوح لبغد راجل جاي من صفر ثلاث ساعات اربع ساعات الراجل شربه الشاي بيقول له مع السلام يا با عاود حاجة يا با. يعني ايه روح بات مش نبتش هاي كنت أخذت الواجه رحل الرجل إلى داره فأخبر زوجته الخبر ونام ولم يقوم حزنا عما حدث معي قالت أنا موطنة أن هذا الحب وهذا العقوق العجيب الذي رآه من ولده هو الذي تسبب في وفاة وأنا أريد أن أمنعه من المراد بعيدا عن السؤال وعلى الفتوى أسألك أهذا العمل تتقيله في المصر؟ مصر يلقى أباه من تبر على كفتيريا وإلا أهو وآخر يحرق أمة وآخر يطرق أباه ما هذا الذي يحرق؟ البداء هج البداء الذي بريت عليه البيوت هج هج صحابة الله عليهم كانوا يتفانون في بر وطروف البر العديد ويرون انهم مقصرون وسنعطي مثالين المثال الاول رجل يقول لعبد الابن عمر في موسم الحج حملت امي وهي بديمة ممتلئة على ظهري في رنضاعة مرنضة لو القيت فيها قضعة لحم لنضج شمس مولع لولا متعدت لحمة فيها اني اجرالها تسوي من شدة الولع حملت امي على ظهري ستة عشر حدثت بها وطفت بها أترى لي وفيتها شيئا من حقها انت شاهدت ان انا ممكن اقول عمالت حال قال لا ولا في طلقة من طلقات الولاد كلمة آه وهي يبدو لي اللي انت عملت بها ما يتوش كلمة آه قال لا ولا في طلقة من طلقات الولادة وقابل الله في برها فإن الله يجزيك بالقليل تسيرا وإذ أحسنت رفزين إليك عبدالله عمر صاحب القصة نفسه فيما رواه الإمام مسلم بسنة صحية يأتي رجل من الأعراب فيقوم له عبدالله بن عمر ويجلس ويركبه على مركبته ويلبته قرنصوة ويبالغ في إحسانه فيقول الجلوس يرحمك الله يا ابن عمر إن الأعراب يرضون باليسير يعني بسط أن تغلقت في بر قال قال إن أبا هذا أبو لهوك اللي أنا أكرمت له كان ودا لعبر أبوك الحبيب أبويه وسمعه حبيبي صلى الله يقول إن من أبر بر أن يطل الرجل أهل ود أبيه أن يطل الرجل أهل ود أبيه إن أنت تبر مين حبيب أبويه إن من أبر البر أن يطل الرجل أهل ود أبيه. أبيه. أبيه ومما ورد في كذب الزنن في سنة أن رجلا أتد بصع سلم وقال هل بقي علي من بر أبوي شيء؟ هل بقي علي من بر أبوي شيء؟ ماجه أبو يقول لما تضيع القمر كيف حاجة عملها؟ قال نعم الصلاة عليهما يعني الدعاء لهم وإكرام صديقهما وإنسان عسيهما الرحم التي لا تنظل إلا بهما الله كذلكم تنفذ العاد فيما لا يخالق شرع الله اكرام صديقهما اكرام اصدقاء ابوك ومك واجب عليكم ذا البر فما بالك باكرام اعمامك وعماتك واخوالك وخالاتك كيف برك لأعمالك وعماتك واخوالك وخالاتك بر بأبويك وهو حق لهم بعد وفاتهم اكرام صديقهم ان كنت مطالبا باكرام صديق ابيك بعد وفاتك فكيف تعط أباك في حياتي إزاي أيقبل هذا عاقب إمتاز عندي صلة الرحم التي لا توصل إلا بهم صلة الرحم إخواتك كل ما قال ابن بطال وجب حقهم لأنهم أبراء وبيك وأمك العقوق تطيع بالرحم التي قال في الهرسل لا يدخل الجنة قاطع رحم لا يدخل الجنة قاطع رحم وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تره أن يبتط له في رزق وينتأ له في أذره فليطر رحمة وفي رواية صحيحة عند الإمام أحمد فليبر والديه وليطر رحمة ولكن في حاجة في هذه الرواية الحديث في الصحيحين يقول فليطر رحمة وأساس صلة الرحم الأبواء أساس صلة الرحم الأبواء يود عليك في رزق وعطوطهما يضيق عليك في رزق من حديث ابن مادة بسلم عدن وإن العابر لا يحرم الرزق بالذنب يطيبه يوزع عليك في الرزق وإن رأيت إلى رجل ورزق مالا من جعد تعير فيه ولو الألباب إنت ألت تعلم أنه من أهل البرب وإن كان على بعض المعاف شيء يقول لك سبحان الله سبحان الله ربنا بثل من واسع إن سأل ستجد غالبا السبب أن من أهل البر يمسط له في رزق له في آسف يطيل ربنا عمره اختلف أهل العلم كيانا الحديث منهم من قال زيادة الحقيقية والتهل بقوله عز وجل يرح الله ما يجاء ويثبت وعيده أم الكتاب. ومنهم من زال وقال يكتب ان كان بار الران عمره 65 سنة إن كان غير بار عمره 60 سنة وليس على ذلك ذلك ومن من قال الزيادة في العمر معناها البركة يبارك الله له في عمره يأتي من الأفعال مثلا في يوم مال يفعله غيره في أسبوع في عام مال يفعله غيره في أعوام ويحضرني هنا البركة في الوقت التي هي زيادة العمر عند الإمام ابن تيمية يقولون كان يكتب الكتاب في يوم يؤلف يفكر يراجع المسائل ويجائل العلماء ويقبل ويرفض ويرجح ويختار ثم يكتب الكتاب في يوم لا يستطيع أن ينتقه الناسخ في أسبوع واحد يألف كتاب في يوم المفروض الناسخ ينتقه ساعة لا يستطيع أن ينتقه الناسخ في أسبوع هذا من البركة في الوقت وآخر ما نذكره من طور البر التي يجب أن تحرصه جميعا عليها ولو علمناها لعلمنا أن أغلبنا عن عقود صحيحين من الحديث عبد الله بن عمر ان ثلاثه نقل خرجوا يرتدون لاهلهم للعمل فجاءهم المطر والمذيج الى غاب فالحضره عليهم اخرهت واصبحت عليهم فبلغوا فقالوا انه لا ينجيكم الا الضض وفي روايه الا ان سب الله بخطر عملهم اقام اولوهم هذا الحديث دليل على ان بر الوالدين يغفر الذنوب ويمررج الكروب دليل تكسير الظنوب لما اتى رجل الاختصلة في مرواه ابن مادة التبسل من الحزل إني ألزمت ذنب العظيمة صالة أنا كأم قال لا قال أنا كخالة قال نعم قال نلزمت برها بروا الواجدين يمكفر الظنوب ويفرج فيكم صغرة أغلقت الغار لا ماء لا طعام لا هواء ما فيش في موت نعمل ايه؟ ادعوا الله بأخلص اعمالكم عليش تحملوني دي دي دي, دي. الله بأخلص اعمالكم قام الأول في مفكرة دي فلم يجد اكثر من البرد. قال اللهم انه كان لي ابوان كبيران. كنت ارعى عليهما. اول حاجة ابوان كبيران. بيدكر الكبر لان الكبر ضاعف والضاعف يغلق التقليل. يعني اذا ما عنديه دين ممكن يأثر. اللي عندي دين اخوانا في برد. دين حاجة ارعى عليهما. يعني ايه بشنها ايه? من اجلهما. كنت ارعى عليهما. وقلت لأ أغبط أهلاً ونمالاً قبلهما الغبوق شرب اللبن إلينا يعني لما دي بالليل ما شربش حد اللبن قبل مين قبل أم وابوني أنا برأتي ولا أعيان ثم إنه لعبية طلب الشجر الراعي يدور على خدر خدر يدور على خدر لما لعب فكان بعيد فلم أرح عليهمها إلا وقت نعم كان برجع الساعة خمسة العفر رجع الساعة ثمين ثلاثة في الليل عبرما على الشجر ولعب ورعب ورجع كان انتصف الليل وتقطر بانتصف فوجدته برقة نهما فحلبت لهما الغبوقهما حلبت اللبن وقيت حتى نشرب أبيهم فوجدته ملائمين فجريت أن أوقضهما وقالت ممكن كنهم استريحين وجريت أن أغفض أحدا قبلهما لا شرب عيالي ولا ضحيهم لاحظ إنه جعان ولاحظ أن عمل نهاري في موصوله بعملي ليلة واحد درجع من شبل السحن درجع تأفنة بالليل هيدور طبعا الأكثرين درجع جزد كله نجي كل هذه المتاعد ثم وظف حاملاً القدح عند قدمي والدي أصحيهم؟ ممكن يكونوا السراحين أشربوا؟ أجبهم ممكن يكونوا العليم فظليت والحالة هذه ممسكاً بالقدح واقفاً عند قدميهما وأبنائي عند قدمي يتضاغون جوعاً دعايتهم للكوبا فضيت حتى بزغ الفجر فلما استيقظ فقيتهما اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا فتفرجت الصخرة غير أنهم لا يخرجون وحيد الله إلا أنا عاوز أولك لنا واحد الرجل سعبان على تعب جذب وعلى جعبه وعلى ضريضة وفترة عياله عند رجل بيعيضه لا يأتيه طراقه من بعيد إنما يأتيه من قريب الحديث ذكر هو وعياله ما ذكراش زوجته إنت بيتمارك تخيل لو في زوجها تعمل إيه لو عندها دين هتقول له يا صاحبكم ما اكتشربهم وبعدين اكتشرب عيالي يتقول له أبقي لأبويك ما يكفيه هبا ثم الباقي لأولادي لو قالت كده تبقى مضرفة ولا لأ تبقى مضرفة يا صاحبكم ما اكتشربهم يا ايه يتبصي لهم ما يكفيه هبا والباقي عامل لي في الغيال اللي, اللي يموت ابنكم لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في القصة لك أن تتغيلها وتتغيل وظيفتها إن كانت ذلك تغلب على زوجها على أبناء على غريدة على فترة على نفسه على جوع على على على كل دم الأجل أبوي كانت النتيجة تفريج الكرب بأمر الله عز وجل لسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزوك بر أبوينا أحياء وأمواجا اللهم ارزقنا بر ابوينا احياء واموات اللهم اجعلنا من اهل البر ولا تجعلنا من اهل العقوق واغفر لنا ما بدر من عقوب اللهم اغفر لنا ما بدر من عقوق اللهم اغفر لنا ما بدر من عقوق اللهم نسال لهذه امه من دي يعد فيه ان طاعتك ويزل فيه الامصيه ويعمل فيه بكتابك وسنه نبيك انك ولي ذلك والقادر عليه ربي في عذابي غدا فلا تدلهم انا بكاني حتى لا يقول عذب وذل علي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا الله ربك وعذرا للصلاه تقبلوا في الختام تحيات إخوانكم في تسجيلات شهور الإسلامية ونسأل الله أن يعلمنا ما جهينا وأن يدفعنا بما علمنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته